قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 وأتكم من كل ما سألتموه واتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفّا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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزون الله الواحد القهر وتر المجربين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتقشاؤجهم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت